إنَّ الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونعوذُ بالله من شرور أنفُسنا ومن سيِّئات أعمالِنا من يهدِ الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هاديَ له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له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 قد قال قولًا كريمًا وأقسم قسمًا عظيمًا وربُّنا العظيمُ سبحانه إذا أقسم بشيء فذلك يدُلُّك يا عبد الله على عظم ما فيه فقال ربُّنا سبحانه ونفسٍ وما سوَّاها فألهمها فجورَها وتقواها قد افلح من زكها وقد خاب من دسها فاقسم الله عز وجل بالنفس التي هي الانسان وبتسويتها فالله عز وجل خلق الانسان في احسن تقويم وسواه واكرمه فحقا يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورةٍ ما شاء ركبك سبحان الله سبحان الله يا أيها الإنسان ما أجهلك حيث تعصِ الله عز وجل وهو الذي خلقك فما الذي خدعك في ربك الكريم الذي أنعم عليك بكل النعم حتى تفسقت عن امره وتجاوزت حدوده اتهوانا منك في حقوقه ام احتقارا منك لعذابه أم عدم ايمان منك بلقائه وجزائه أم هي قسوه في قلبك قادتك لعصيان ربك ام شهوه في بطنك او فرجك جعلتك لا تستحي من ربك ام ان هواك اضللك واعمك واخرجك من طاعه مولاك فاشقاك الم يكن لك في ايه الم لم يكن لك في نفسك ايه وفي انفسكم افلا تبصرون الا تعلم الا تعلم هداك الله ان الله عز وجل هو الذي خلقك فسواك في احسن تسويه وركبك تركيبا قويا معتدلا في احسن الاشكال واجمل الهيئات وركبك في احسن صوره بلطفه بك واحسانه اليك وكان قادرا سبحانه على ان يجعلك على غير تلك الصوره الحسنه عبد الله واثق من غفلتك والذكرات تنفع المؤمنين واعلم أن ربك الذي أنعم عليك بتلك النعم العظماء لم يخلقك عبثا ولم يتركك هملا بل كلفك والهمك وعلمك فجور نفسك وظلمها وفسقها لتحذر منه وتبتعد عنه بعدا شديدا والهمك وعلمك تقوا نفسك وطاعتها لتكون من اهلها المحافظين عليها فبعث لك الانبياء او المرسلين عليهم السلام فهداك النجدين طريق الخير وطريق الشر وركب فيك ما تدرك به ذلك وتفهم به ما تخاطب به كما قال ربنا سبحانه فالهمها فجورها وتقواها وكما قال سبحانه الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم نجدين وامرك ربك بلزوم التقوى وجعل في ذلك فلاحك و نهاك عن الفجور وبين لك ان في ذلك خسرانك فكل نفس يا عباد الله فِي الدُّنيا عاملةٌ متحرِّكة فساعيةٌ في تزكية نفسها لتكون من المفلحين في الآخرة والأولى ومتبعةٌ لشهواتها وأهوائها لتكون من الخائبين الخاسرين كما قال سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فافلح ورب الكعبه من زكاها بالتوحيد وبالطاعه وبالصبر عليها وبالبعد عن المعصيه وبالصبر عنها وخاب وخسر من اخفاها وأخفى خيرها بالظلم والبعد عن الطاعة والاكثار من المعصيه واعلم رعاك الله واعلم رعاك الله ان من جاهد نفسه في الدنيا وزكّاها وأطرها على الخير أطرا ونهاها عن الهوى وصبرها عنه صبرا كان له الفوز يوم القيامة كما قال ربنا سبحانه ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذالك جزاء من تزكى فاحرص رعك الله جاهده على تزكيتك لنفسك ولا تزكى النفس يا عباد الله الا بمحبه كتاب الله وكثره تل وكثره تلاوته وتدبره فتدبر القران مفتاح القلوب كما قال ربنا سبحانه افلا يتدبرون القرآن أَمْ على قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا والقرآن يا عباد الله يهدي لكل خيرٍ وأحسنِه كما قال ربُّنا إنَّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوَم ويُبَشِّر المؤمنين الذين يعملون الصالِحات أنَّ لهم أجرًا كبيرًا فلا تحرِم نفسك يا عبد الله قراءة القرآن وتدبُّره واجعل لك من كتاب ربك نصيبًا في يومك وليلتك ولن تتزكى نفس يا عباد الله الا بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق اتباعه وكلما عظم اتباع المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم كلما ترقت نفسه في التزكيه كما قال ربنا سبحانه لقد من الله على المؤمنين اذ فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين فنبينا صلى الله عليه وسلم رحمه مهدا ونعمه مهدا بعثه الله عز وجل ليزكينا فيطهرنا من الشرك بالله وعباده الاوثان وينمي خيرنا بدلالتنا على طاعة ربنا ويُطهِّرَنا من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية ووالله يا عباد الله لن نكون أزكياء طهرة إلا بتحقيق اتباعه صلى الله عليه وسلم فاتبع رعاك الله فاتبع رعاك الله فاتبع رعاك الله, فاتبع رعاك الله هدى والزم خطاه إن اردت ان تدخل في قول ربك قد افلح من زكها واحرس رعاك الله على كثرة سؤال الله أن يزكي نفسك فلولا الله ما زكى أحد لولا الله ما زكى احد لولا الله ما, لو ما زكى احد كما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء ان الله سبحانه ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولذا يا عباد الله كان نبينا وحبيبنا وقره اعيننا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 فهنيئًا عباد الله هنيئًا لمن سعى في تزكية نفسه هنيئًا عباد الله لمن سمع فعلم وعلم ففهم وفهم فلزم ليكون من المفلحين في الدنيا والآخرة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ربِّ العالمين وأشهدُ أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه أسوَةُ المؤمنين صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين ورضي الله عن آله المُطهَّرين وصحابتِه الأخيار الطيبين أما بعد فيا عباد الله إن تزكية النفس التي يكون بها فلاحُها في الدنيا والآخرة إنما تكون بالإكثار من طاعة الله والبُعد عن معاصِه كما قال ربنا سبحانه وتعالى قد أفلَحَ المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرِضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافِضون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على, والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اولئك هم المفلحون يا عباد الله الذين يزكون انفسهم باداء حق الله بطاعته والبعد عن معاصيه وبأداء حقوق خلق الله بمُعاملتهم المُعاملة الحسنة وأداء حقوقهم التي وجبت لهم عليهم فاتقوا الله عباد الله وجاهدوا أنفسكم فإن الدنيا دار الجهاد والعمل وإن الآخرة دار الجزاء فإما نعيمٌ مُقيم واما عذاب وجحيم اعاد الله واياكم من العذاب والجحيم فاتقوا الله عباد الله وحققوا توحيد ربكم وجردوا اتباعكم لرسولكم صلى الله عليه وسلم والزموا الطاعه والزموا الطاعه واكثروا منها وابتعدوا عن المعاصي فان الدنيا ثانيه وإنها سريعة الزوال وإنه لن يُرافِقَكم بعد دنياكم إلا العمل فاجتهِدوا رحمًا الله وإياكم لعلَّنا أن نكون من الفائزين ثم أعلموا أن الله عز وجل أمركم بأمرٍ كريم تعلُو به درجاتُكم وتزكُو به أنفُسُكم فقال سبحانه إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وقال صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا فاللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلِّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا وارضَ اللهم عن الصحابة أجمعين رضى الله عن الصحابه اجمعين ورضى الله عنا الصحابه اجمعين ورض عنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين ورضيت اقوالهم واعمالهم وقبلتها يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين ورضيت اقوالهم واعمالهم وقبلتها يا رب العالمين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 انت اجعلنا من عبادك المرحومين ونستعيذ بك ان نكون من المرجومين اللهم انا نسالك ان من عبادك المرحومين ونعوذ بك ان من المرجومين اللهم انا نسالك ان من عبادك المرحومين ونعوذ بك ان من عبادك المرجومين اللهم يا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض نسألك باسماءك الحسنى وصفاتك العلى كما جمعتنا في هذه الفريضه المباركه في هذا البيت من بيوتك نسالك أن تجمعنا ووالدينا واهلنا ومن نحب في الفردوس الاعلى أجمعين اللهم لا تحرم منا احدا اللهم لا تحرم منا احدا اللهم لا تحرم منا احدا اللهم يا ربنا لا تجعلنا نفقد حبيبا ولا قريبا في الجنه ولا تجعلنا مفقودين في الجنه يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا مفقودين في الجنه يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا مفقودين في الجنه يا رب العالمين اللهم زك انفسنا اللهم زك انفسنا اللهم زك انفسنا اللهم زك انفسنا اللهم زك نفوسنا اللهم ما علمته فينا من خير فثبتنا عليه واقبله منا يا رب العالمين وما علمته, وما علمته فينا من سوء فطهرنا منه يا رب العالمين اللهم لا تقبض ارواحنا الا وقد رضيت عنا اللهم لا تقبض ارواحنا الا وقد رضيت عنا وكتبت لنا رحمتك اللهم لا تقبِض أرواحَنا إلا وقد رضيتَ عنا وكتبتَ لنا رحمتَك يا رب العالمين اللهم بارِك لنا في كل نعمةٍ أنعمتَ بها علينا اللهم بارك لنا في عافيتنا وبارك لنا في اهلينا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في ارزاقنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في بلادنا وبارك لنا في ولاه امرنا واجعلهم رحمه علينا وحببنا فيهم وحببهم فينا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا انعزموا على رشدٍ فقوهم واعينهم عليه وان دل لهم دال على غيما تحب وترضى اللهم فكرهم فيه يا رب العالمين اللهم فكرهم فيه رب العالمين اللهم فكرهم فيه يا, رب العالمين, فيه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على نبينا وسلم